قصيدة جيمية لعمر بن الفارض رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ما بين معترك الأحطاق والمهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج واتعنت قبل الهوى روحي لما نظرت عيناي من حسن ذاك الملغر البهيج لله أجفان عين فيك ساهرة شوقا إليك وقلبا بالغرام شج وأغلو نحنت كادت تقومها من الجواك بدين الحرى من العواج وأدمع هملت لولا التنفس من نار الجواء لم أكت أنجوه من اللجج وحب ذا فيك أسقام خفيت بها واني تقوم بها عند الهوى عجج أصبحت فيك كما مسيتم كتابا ولم أقل جزعا يا أزمة في رج أهفو إلى كل قلب بالغرام له شول وكل لسان بالهوال هج وكل سمع عن التاج بها صمم وكل جفن إلى الغفاء لم يعج لا كن مجد مي هل اماق جامدتا ولا غرام بها الاشواق لم تهيج ابي بما شيت تغيرا البعد عنك تجيد ام في محب بما يرضيك مبتهج وَقُلْ بَقِيَّتُ مَا بَقِيتَ مِنْ رَمَقٍ لَا خَيْرَ فِي الْحُبِّ إِنْ أَبْقَى عَلَى الْمُهَاجِ مَن لِي بِإِتْلَافِ رُوحِي فِيهَا وَرَشَاءُ حُلْمِ الشَّمَائِلِ بِالْأَرْوَاحِ ممتزج من مات فيه ورى من عاش مرتقيا ما بين أهل الهوى في رافع الدرج من مات فيه ورى من عاش مرتقيا ما بين أهل الهوى في رافع الدرج هَجَبُ الَّوْ تَرَى فِي مِثْلِ تُرْتِهِ أَوْ لَفَتْ غُرْرَهُ عَنِ السُّرُوجِ وَإِنْ ظُلِّلْتُ بِلَيْلٍ مِنْ ذَوَائِبِهِ وَإِنْ ظُلِّلْتُ بِلَيْلٍ مِنْ ذَوَائِبِهِ أَهْتِي لِعَيْنِ الْهُدَى صُبْحًا مِنَ الْبَلَجِ فإن تنفس قال المسك معترفا لعار في طيبه من نشره يرج أعوام قباله كاليوم في قصر ويوم إعراضه في الطول كالحجاج فإنا سائرا يا محجتي وَإِنْدَنَا زَاهِرًا يَا مُقْلَةِ بْتَهِجِ قُلْ لِلَّذِي لَامَنِي فِيهِ وَعَنَّفَنِي دَعَنِي وَشَأَنِي وَعَدْ عَنُّصْحِكَ عن السَّمَجِ فَلَّوْ مُلُومٌ وَلَمْ يُنْدَحْ بِهِ يَحَدٌ وَهَلْ رَأَيْتَ مُحِبًّا مِلْغَرَامِ هِجْ يا ساكن القلب لا تنظر إلى سكني واربح فؤادك واحذر فتنة الدعج يا صاحبي وأنا البروف وقد بذلت نصحي بذاك الحي لا تعيج فيه خلغت عذاري طرحت به قبول نسكي والمقبول من حجج تبارك الله ما حنا شمائله فكم أماتت وأحيت فيه من مهج يحوي لذكر اسمه من لج في عزالي سمعي وإن عذلي فيه لم يلج وَرَحَمِ الْيَرْقَ فِي مَسْرَاهُ مِنْ تَسْبَنِ لِثَاعِرِهِ وَهُوَ مُسْتَحِيمٌ مِنَ الْفَلَجِ تَرَاهُ إِنْ غَابَ عَنِي كُلَّ حَارِ تَرَاهُ إِنْ غَابَ عَنِي كُلَّ جَارِعَةٍ فِي كُلِّ مَعْنَةٍ لَطِيفٍ رَائِقٍ بِهِج في نومة العود والناي الرخيم ذات علف بين إلحان من الهزج وفي مصاريح غزلان الخمالي في برد الأصائل والنس في البلج وفي مساقد أنداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتزج وفي مساحب أزيان النسيم إذا اهتا سحيرا أضيب الأرج وفي اتثامي ثور الكأس مرتش فالريق المدامة في مستنزه فرج لم أدر ما غربة اللوطان وهو معي وخاطريين كنا غير منزعج فدار داري وحبي حاظ ومتى فَدَا فَمُنْحِرَجُ الْجَرْعَاءِ مُعْنْ عَرِجِ لِيَهْنَرَكُّ سَرَوْا لَيْلًا وَأَنْتَ بِهِمْ بِسَيْرِهِمْ فِي صَبَاعٍ مِّنْكَ مُنْبَلِجِ فَلْيَصْنَعِ الرَّكْبُ مَا شَاءُوا لِأَنْفُسِهِمْ هُمْ أَهْلُ بَدْرٍ فَلَا يَخْشَوْنَ مِنْ حَرَجِ بحق صيان الله عليك وما بأضلعي طاعة للوجد من وهج انظر إليك بدي دابت عليك جوا ومقلة من بخير تمعي في لجج وارحم تعثر ومالي ومرتجعي إلى خطاع تمنى الوعد بالفرج وعطف على ذل طماعي بها الوعصى وامن علي بشرح الصدر من حرج أهلاً بما لم كن أهلاً لموقئه قول المبشر بعد اليأس بالفرج لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على فيك من عواج لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على فيك من عواج